بسم الله الرحمن الرحيم بناوية خداي بخشن مهربان يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أيوك ثاني باورتان هنا بيشي خدا و پیغمبر خدا مکون لبر یارو پیش نیاردا لا خدا بترسنو پارس کاربن چون کا خدا بی سر به تان زانای بنیاز نهین یکانتان الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هنا و بسر جي دا برز مكان و نوكو كردو كان تان بوز ببيتهو هستي شي كان. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم براس يا ونيكا دنجان هي واجد كنا ولا اوانا اوكسانن كخداي قورد لكان يعني زاخاو داوا بو تقوى خدا ناسين اوانا لخوشبونو پاداشتی قورو گران بها بوان آما دیا براستي اوانا اللذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون براستي اوانا اللذر وي جورا كان بانقد ليداكن اوانا الزوربان نفامنو جيري ورناگرن يمكن روشتيكم راتي دروستيان لو بواردة رتشاو نكردوا ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم خوغروانه خوغربونا يا تادشوت دروا بوليان او تشاكتي خدا لي خوش بو مهربانه دكرت ام تشرايت ترين موي بيد بو سرزم اماندارن تا رزي پيشوکان ين بگرن يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين <تصفيق> اگر کسی چیم متمنا پی نکرآ و چی غرنجی بوده نان خیر آبروای مکن بالکو سرنج بدم لیب کالوا تابوتان روند بتوان نوکو آزار و ناخواشی و جیرو گرفت بکن بنزانی جدواي پشمان ببنو لوقاري کپی هستاون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 ايوه دلنيابنو بزانن که پیغمبری خدا لناو تان دايا پرسو رای پیبکن زرشت هيا اگر او برای ايوه بکردايا توشی جیر و گرفتو نخوشی دا بون بلام خدا ایمانو باوری للا خوش ویست کردون و لدلو درون تان دا رازان دو يتيوا لولاشوه کفرو بباوری و گناه و یا غیبون لفرمانی خدای لطال و ناشرین کردون اوانا هر خویان راگ جیری و رازیان گرتو تبر فضلًا من الله ونعمة والله عليم حكيم امش خو الريزو بغشوشي تاي بتي ونعمتك لا لا ينخد و بي اندراو خداش زانا و دانا و كار بتجي وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما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 او دست بجه هول بدن ری چیان بخنو آشتیان بکنو خو اگر لای چیان هر دست دریجی دکر دستر لاکی کیتر او ایوا بگش اویان دا بچن کستمو دست دریجی دکات اتا دگر ری با فرمانی خدا جاگر جا لای نسر کشکا با فرمانی خدا سری دانواند او ایوه نو بجوانی چی دادگران لنوانی انداب کنو داد پروری انجام بدن چون که براستی خدا اوانی خوش دوید که انجام ددن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوائكم واتقوا الله لعلكم ترحمون لراستي دا هر إيمانداران براي يكن كواتا هركاتك كاتق لنوان دو براتان دا ناكوشي پيدابو اوان نوانيان تساق بکنو آشتان بکنو هميشا اللہ خدا بترسنو پارس کاربن بو اوي او, او رحمتان پی يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى, عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فَأُولَئِكَ هم الظَّالِمُونَ أيواني باورتان هيك هيك تر نكات جنانيش با قالتا بيق نكنو يكتر زليل نكن تنكلواني امان لوان شاك تربن سكاتي بخوطان مكنو يكتر يعيب دار مكن تنكا سكاتي بيكتر سكاتي بخوطان روان نا و ناتورينا 20 بو يكتر داماتاشن ايكتنا 20 نا و خراب لدوي باور هنانو مسلمان بون اول شي توبينك ردبيتوا باشي مان نابو بيتوا لغناه كاني جاوا جركسانا هرستم كارن يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا و اتّق اللّه، إن اللّه تواب الرحيم. ایوکسانی باورتان هناوا خوتان زور بپاریزند لغماني خراب. لراستی ده، هندی لو جمنانه گناه و توانن، بایه حق وای الله موجمانک خوب پاریزین. بشوين كمو و کریو عیبو عاری یکتر دام، مگر رنو سی خوریم مکنو، لپاش ملب با سی یکتریو بخراب مبن. آیا کس تن خوشیدد لواي گشتی براي خوي با مردوي بخواهد ديار كاري واتن زارپي سخت ناخوشه بترسنو پارس كار بن چون خدا جراني خالچي ورد قريتو مهربان ابويان يا اي ناس اين خلقناكم يا ذكر و اونثا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَتْقَاكُمْ إِنَّ الله عليم خبير أي دايك بجور خدا یک تر بناشنو پیوندی تن خوش بيد بیکوا. براستي برای سرین تن خدا او كسانتانا تن کسرتر ل خدا ترسو فرمان برداري خدايا. به خدا زن او آگای به هموان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا ينتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هندجلة بيبانشين عرب كانوا وتيان باورمان هنا ومسلمانين. بيان بليه نخير باورتا نهيناوا بلان بلين بنات شارين مسلمان بوين هشتا باور ناتوت نودرا كانتانوا تايدا جي جيرنا بوا تاور دكريد كباور بهيلن خو اگر راسي اي وا جوي الرايالي فرماني خداو بيغمبري خدا بن او خداي غور لا باداشي تشاكا كانتان هيتش كم ناكاتوا تنك براسي خدا لي خوج بو مهربانا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 بغمن اماندارانی الراس اوانن كبا وريان بخدا بي غمبري خدا هينا وو باشان نكوتنه هيج گمانو دود ليكوا بخو يانو سرو مال شانوا تيكو شاول لپيناوي ايني خدا دا تنها اوان الراستن قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم اي محمد بلوه ايا ايوه خداي غور اللعايني خوتان آقادار ده کنو پيرا ده گئنن لحالك دا خدا زانايا به هرچی لآسمانه کنو زویده هيا خدا به هموش تغزانا و آقادارا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ بل لله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أو أنا من الدكان بسرتو مسلمان بون بيان بله من بسر ما كان دا لسر مسلمان بونكتان كتان بلكو خدام من الد كاد بسر إيه ودا كهدايتي دا ونبو إيمان وباور أجر إيه والرازجون ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون بيگمان خدا نهيني وشاره وكان اسمانو زويده زانيد هروها خداي گورا بنا يا بهمو اوكارو كردواني كان جاميددان